أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أنا بذناه بالعراء وهو سقيم وأنبثنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف يذيبون فأأمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفهموا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 فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معنوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لون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 والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي بل الذين كفروا في عزة وشقاق كماهلكنا من قبلهم من قرن فناذولا ت حين مناص وعجب أم جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعلنا له تألهم واحدا إن هذا لشيء عجاب وأنطلق الملاء واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أهنزل عليه الذكر من بيننا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 ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذلوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب ليكة أولئك الأحزاب إن كلنا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظرها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 إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ الطير وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وفصل الخطاب وهل وَأَلَتَيَ كَنَبَ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا المحراب. إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغي بعضنا على بعض فحكم بيننا بالحق فحكم بيننا بالحق ولا تشقق واهدنا إلى سواء إصراط إن هذا أخي له 90 نعجة ولي نعجة, واحدة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظرمك بسؤال نعجتك إلى نعابه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعض 124. على بعض إلا الذين, آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وقر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا دنى لزلف وحسن ما أب يا داود إن جعلناك قليفا في الأرض فحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله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 أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض أم نجعل المتقين كالفجان كتاب ما ماه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولى الباب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 كأنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رفاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن وامسك بغير حساب وإن له عندنا لذلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه اني مسني الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا مقتسم بارد وشراب، ووهبنا لَهُمْ أَهْلَوْمْ ومثلهم مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ به فَاضْرِبْ بِهِ ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أوليدي أولي ولبصار إنا أخلصناهم ذكر ذكر الدار وانهم عندنا لمن المصطفين نقياب واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفر وكل من نقياب هذا ذكر وان للمتقين لحسن ماب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 إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصنونها فبيس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله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 تخاصمو أهل النار قل إنما أنا منذر وما من لاهن إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبء عظيم أنتم عنه معرضون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 ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفا مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والارض بالحق يكون الليل على النهار يُرْخِي عَلَى اللَّيْلِ وَيَسَخِّرُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ثُمَّ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 إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرُ وَإِنْ تَشْفُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَذِرْ وَازِرَةٌ وِذْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَنُونَ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 إليه من قبل وجعل للجأ الذا ذا اللي يضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النبأ أمنه وقالتنا الليل ساجد من يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي. والهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الباب قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم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 الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين الله وأولئك هم أولو الباب حق كلمة العذاب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 فسلكه ينابيع في الأرض، في ثم يخرج به زرعا مختلفا الألوان، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله طماً. إن في ذلك لذكرى الباب.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 كتابا متشابها مثاني تقشعر, تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تليه جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد افمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامه وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين منهم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 الحمد لله بل لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون صدق الله العظيم